على موقع مارادونات كل حد عنده قلب وسر بينه وبين مخبيه كل حد حاب بيبقى حر حتى بتحبس اللي عايش فيه كل حد عنده قلب وسر بينه وبين مخبيه كل حد حاب بيبقى حر حتى بحبسه اللي عايش فيه يا ظالم صعبي تكسرني لو كان قلبي ظالم مثلك ولا فيك تجرب تكسرني لوم أنا برده وبسكتلك أنا مش صوتك تتسكتني ولا نسرب جانح مكسومة Armed, armed, armed, armed, الموت بعيني شفته و لعدت جروح القيام و الواجع إِهّعيّ يبيعجته لها الزل و بضحكي تأينام يا ما الموت بعيني شفته و لعدت بسّوخ الى اليام و الواجع إللي بألفي عشته لها الزل و بضحكي تأينام بنقص القوي في ما كنت تساون حتى قادر عتمي ضوي من جوا كنت باون انا مش صوتك تتسكتني ولا نسرب جانح مكسور انا يا مدني بكتني يا مدني بكتني وعرماده عرمدا عرمدا عمرته